Bismillah al-Rahman al-Rahim. Hal ada kah hadisul qasiah, ujohi yooma idin qasiah, gamletun nacibah, tussla naran hamiah, tussqa ليس لهم طعام إلا من ضريع, لا يسمن ولا يغني من جو وجوه يوم إذ النعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سوء. رفوع وأكواب مضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت